بسم الله قولوا تعالى وكأي من نبي ما معنى كأي وكأي من نبي ما معنى وكأي وكم من نبي أحسنت فهي بمعنى كم التي هي الخبرية في التكثير يتكلم بها المتكلم لإرادة التكثير والافتخار. أي أنه نبي أنبياء كثير قاتل معهم أصحابهم وأتباعهم فما وهنوا لما أصابهم فأنتم يكونون لكم أسوة حسنة يكونون لكم أسوة حسنة فكم قراء في قاتل قراءتان قاتل وقتل أحسنت هذه القراءة يرجحها شيئان قراءة قاتلة ما هما قول سعيد بن جوبير ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال أحسنت نعم قوله بعد ذلك فما وهنوا فيستحيل وصفهم بأنهم لم يهنوا بعدما قتلوا هذان شيئان يرجحان هذه القراءة قوله بعد ذلك فما وهنوا فإنه استحال أن يوصف هؤلاء بالوهن بعد الغتل وإنما يكون هذا بعد أن حصل له من الجراح والآلام ما وهنوا وهكذا أيضا ما يروى عن سعيد وعن غيره ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال وقراءة وكأي من نبي قتل في ضمير على قول على وجه يعود على النبي. ولم يسمع أن نبي قتل في القتال لكن الذي يظهر الله أعلم علاما في الحديث الذي أشرنا إليه قبله ولم أرى أحدا استدل به أنه لا منع أن يكون هناك نبي قتل في القتال للعموم شر الناس من قتله نبي أو قتل نبيا قتله نبي أو قتل نبيا فهذا فيه دلالة على أنه لا مانع أن يقتل النبي في القتال والحديث عام شر الناس عند الله من قتله نبي أو قتل نبية سواء كان في قتال أو في غير قتال فلا مانع أن يقتل في القتال فهذا شيء ممكن ومما يدل على أنه ممكن أن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله جل وعلا في أولئك في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم هذه في حرب أحد وأنتم قد أخبرتم بقتله إذا حصل الأوهاب أنه حصل له هذا الشيء ترجعون عن دينكم فإن مات أو قتل سياق, سياق يعني الآية في القتال فهذا شيء ممكن أنه يقتل النبي في القتال لكن يقول ما سمعنا أن النبي قتل في القتال وهو شيء ممكن أي أنه يحصل أن يقتل نبي بالقتال لذلك بعض أهل العلم فسرها بما سمعت على أحد الأوجه على هذه الغراءة السبعية وكأي من نبي قتل الضمير يعود على نبي هو قتل هو وجملة معه ربيون حل ومعه ربيون فيكون على الغراءة قتل على أحد الأوجه فيه ضمير يعود على نبي أي نبي هذا قتل في القتال وقتل معه ربيون والحال أن معه ربيون فالظهر لا مانع على أحد التفسيرين أنه قتل في ضمير عد على نبي وهكذا معه ربيون ليست الجملة حانية وقتل معه ربيون عطف ويصلح أن تكون الحال قتلوا حال كونه معه ربيون يقاتلون دونه وقاتلون عن دينه حاصل لا مانع عن يقتل نبي في الجهاد وعدم العلم لا يدل على العدم فقد يوجد لكن ما ذكر لنا وهذه نيسة عن إطلاق عدم العلم لا يوجد عن العدم هذا يتذرع بها بعض أهلاء تقول للمولد بدعه يقول لك إيش يعني ما فعل، وش عرفك أنه ما فعله لعله فعله وانت ما تدري هذا كلام باطل وإنما استعمل في مواطن قراءة قتل لها ثلاثة أوجه وكأي من نبي قتل معه ربيون لها ثلاثة أوجه أنت سليمان أنت سليمان إسماعيل عنده ما سألنا عن ربيين ما عنده نعم قتل في ضمير مستتر يعود على النبي هذا المتقدم الذي هو الجنس ومعه ربيون هذه جملة حالية قتل هو ومعه ربيون نعم قتل نبي ومعه بعض الربيين أيضا قتلوا أن المقتول هم الربيون وليس النبي من نبي قتل معه ربيون فالمقتولون هم الربيون وليس النبي هذه قراءة قتلة على هذه الأوجهة ثلاثة خرج فما معنى ربيون عن حكايته نعم في أقوال لأهل التفسير فقيل في ربيون جموع كثيرة ها جماعة علماء نعم فقهاء قيل ربيون علماء فقهاء قتنة معه ها وأعصابكم ألوف نعم قين ربي ألوف قتلوا معه أحسنت ذكروا نعم أحسنت قين الأتباع قين قتل معه أتباع هذه أربع أقوال وذكر خامس أيضا ولاه ربيون الولاه أو الخامس هم المنسوءون إلى الرب أي عباد قتل معه عباد كثير خمسة أقوان ذكرها ابن الجوزي رحمه الله هذه الأربعة والخامس الذي أشار إليه وقيل منسوب سوب إلى الرب هم الذين يعبدون الرب أي قتلوا معه عباد قولوا فما وهنوا عندك عند الرحمن ما جبنوا أحسنت وما ضعف عبد الله أي نعم عن الجهاد بما نالهم من ألم من جراح ما ضعه وما استكانوا وعند من نعم ما استسلموا وخضعوا أحسنت لعدوهم ومن راجع لنا قول العطاء ما تضرعوا وما تضرعوا قال عطاؤهم ما تضرعوا فلان هو ما خضعوا ممم تضرع الله على ما يناسب سياقنا ايات والله يقول فهم استكانوا لربهم وما يتضرعون فعطف والعطف حيد المغايره وهنا هم استكانوا استكانوا غير تضرعوا فهم استكانوا لربهم وما يتضرعون استكانوا خضعوا تضرعوا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والضراعة. الله أعلم. بسم الله. قال رحمه الله. قول تعالى وما كان قولهم إلا إن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتأهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نقرأ ما يتعلق الآيتين هذه. قال قوله. وما قال قوله تعالى وما كان قولهم ما إعراب قولهم كان ترفع. وهنا لماذا نصب هذا؟ وما كان قولهم خبر نعم والإسم أن قاله. فقولهم ربنا أو ربنا أغفر لنا هذا هو قولهم فهو خبر مقدم والمصر المؤول من أنه ما دخلت عليه اسمه أخر كما سيأتي فنحاصل هذه الآيات الجميلة العظيمة من كتاب الله فيها بيان حال الربانيين أو الربيين الذين تقدموا والذين أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم وشأنهم وما حصل لهم من الجراح وما حصل لهم من القتل وما حصل لهم من فقد نبيهم أن قولهم هو وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهذا هو اللائق بالجيوش أهل الإيمان ففيه تعليم للمؤمنين أنهم يقولون ذلك في الحروب أنهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى غفران الذنوب من الزلات وهكذا أيضا حصل إسراف مجاوزا للحد يدعون الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الجميل ويدعونه بالتثبيت والثبات أمام العداء والنصر والحاصل هذه الآية فيها تعليم لجيوش الإسلام وللمؤمنين أنهم يسلقوا مسلك هؤلاء الصالحين مع أنبيائهم أنهم في حروبهم يدعون الله بالمغفرة يدعون الله بالثبات يدعون الله بالثواب وحسن الثواب في الدنيا والآخرة يدعونه جل وعلا وهذا سبيل النصر وهذا مناط النصر اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة العبد ضعفه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله وأنه لا نصر له إلا من جهة الله ومن نصر إلا من عند الله وأنه لا ثبات له أمام الأعداء إلا بتثبيت الله جل وعلا وبهذا تنصر الجيوش وبهذا يكسر الأعداء ويهزم الأعداء أما بالتبجحات والاعتماد على العضلات وعلى الأمور المادية المحسوسات أو المحسات فهذا لا ينفعهم لماذا انتقلنا من محسوسات إلى محسات؟ ها؟ عندك النقتلات ما يصلح انتقلها ابن الجوزي رحمه الله أحسنت فهذا الذي ينفع الله به الجيوش الضراعة إلى الله واللجوء ومعرفة الضعف وأنهم لا نصر لهم إلا من عند الله أما لأن تجدهم أغاني وتبجحات إلى آخر ذلك معنويات بما لا ينيق أن ترفع به المعنويات بل تهبط به وهو سبيل الهزيمة وطريق الهزيمة من معاصي وفجور صلى الله العافية أما أولئك الرببيون الذين كانوا يقاتلون هذا قولهم الذي يريد أن يسرق مسلكهم فعند حروبه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويقول بهذا القول الجميل فهذا تعليم من الله للمؤمنين أن يقولوا بهذا القول الذي قاله من قبلهم والله يعلمنا كيف نتعامل أو كيف نسلك السبل في الحروب, في الحروب كيف نسلق السبل في الحروب وأن النظر عليه ما أعظمها من آيات تعليم عظيم في القرآن نجيوش الإسلام ما فرطنا في الكتاب من شيء ورسول الله يقول لا تتمنوا لقاء عدو فإذا لقيتموه فاثبتوا والسبيل الثبات هذا الذي ذكره ومن ذلك ذكر الله ذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا لقيتموه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال رحمه الله قوله تعالى وما كان قولهم نصب على خبر كان والاسم في أن قاله ومعناه وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وهذا على قراءة قتله وكأي من نبي قتل معه وما كان قولهم عند قتل نبيهم فقد أحبتهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ومعناه وما كان قولهم عند قتل نبيهم إلا أن, إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الصائر وإسرافنا في أمرنا أي الكبائر وقين غير هذا هو أحسن والله أعلم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الذنوبنا تعم كل ما يسمى ذنبا صغيرا كان أو كبيرا اغفر لنا ذنوبنا كبائر والصائر وإسرافنا في أمرنا أي ما تجاوزنا فيه الحد فيكون من باب عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام هذا أقرب إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا دنوبنا صغيرها وكبائرها ثم قالوا إسرافنا في أمرنا فهذا من باب عطف الخاص على عام ما تجاوزنا فيه الحد يا رب اغفره لنا, لنا, لنا كان صغير كبائر وايضا أعظم من الكبائر أكبر الكبائر كله يربغفره لنا إن صدر منا شيء هذا من باب التواضع من هؤلاء الصلحاء وهؤلاء الأخيار فإنهم يتواضعون يعترفون بالذنوب ويعترفون بما يصر عن البشر من الأخطاء فيطلبون من الله سبحانه وتعالى مغفرته وتجاوزه عنهم يعني جوش الإسلام حاله يرثله الآن يخزنون تنتنون قطع صلا كثير منهم يشرب الخمور يفعل الفجور إلا من رحم الله في الجيوش المسلمين وهم قليل جدا ما هذه الجيوش كثير انظر ناس أمة تقاتل وكلها على هذه الوتيرة كلها على هذه الوتيرة جيش عرم رم ألوف معه مع الأنبياء يقاتلون وكلهم على وطيرة واحدة على هذا الخير العظيم الذي ذكرهم الله به وصفهم به سبحانه وتعالى والجيوس المسلمين الآن على خلاف هذا تماما في الأغلب إلا النزر اليسير الذين ينتبهون ويستيقظون وقت الحروب ويتفطنون لسبل النصر ومناط النصر قليل لذلك هزموا الآن هزموا ما لهم قيمة كثير منهم ما لهم قيمة بسبب العاصي فما معنى قوله ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا؟ دريس نعم حسنته يطلق يعم كل ما يسمى ذنبا صغيرا أو كبيرا ذنوبنا يا رب صغير منه الكبائر وإسرافنا أي ما تجاوز نبيه الحد أحسنتم ويكون من عطف الخاص على العام وقيل ذنوبنا صغير وإسرافنا ذنوبنا الصغائر وإسرافنا الكبائر قال قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الصغائر وإسرافنا في أمرنا أي الكبائر قوله وثبت أقدامنا كي لا تزول ثبت أقدامنا أي في الحرب كي لا تزول فهذا قول ثبت أقدامنا على القتال كي لا تزول وقول آخر سبت أقدامنا على دينك هذا قول آخر قولاني في قولي وثبت أقدامنا قيل سبت أقدامنا في الحرب وفي القتال فلا تزول الأقدام وقيل سبت أقدامنا على دينك فلا تزول عن دينك تبقى حتى الممات على هذا الخير والذي يثبت قدمه على الدين فإنه يثبت قدمه في الحرب واجهة الأعداء هذا الأصل فإن الثابت على دينه ثابت في حربه فبينهما تلازم سكان قلنا ثبت أقدامنا على القتال أو ثبت أقدامنا على دينك فإن الثابت على دينه ثابت في حربه والمنزعزع منزعزع فإذا ثبت الغدم على الدين فإنه يقدم يا القدم الغدم تخلخل في ثباته على دينه تجده في الغالب يجبن قال رحمه الله قوله وثبت أقدامنا كي لا تزول وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين دعاء عظيم يقول فهل لا فعلتم وقتلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد فهل لا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد والتعليم لأصحاب محمد ولغيرهم من الأمة فهل لا فعلت الأمة هذا أمام هؤلاء الزلادقة حتى تثبت أقدامهم وينتصر على أعدائهم قال رحمه الله قوله تعالى فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين قوله فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصرة والغنية. عندك النصرة النصرة نصرة نصر نصرة نابس النصرة نعم وفي بعضه النصر بعض الكتب كتب تفسير النصر فأتاهم الله ثواب الدنيا النصر والغنية والذي ظهر نعم النصرة بالفتح. هذا قول من عباس النصرة والغنية أو النصر والغنية هذا قول ابن عباس ومنهم من قال النصر فأتاهم الله ثواب الدنيا النصر وحسن ثواب الآخرة وقيل أيضا في النصر الغنيمة فهذه ثلاثة أقوال فأتاهم الله ثواب الدنيا قيل النصر وقيل الغنية وقيل النصر الغنيمة وهذا هو الأقرب النصر والغنيمة وهذا قول صحيح من باب تفسير الله ببعض بعض المحتمل لها, لها فقون ثواب الدنيا يحتمل النصر ويحتمل أيضا كذلك الغنيمة كله ثواب دنيا النصر ثواب دنيا والغنيمة ثواب دنيا وابن عباس جمع بينهما فقال قون فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والغنيمة أتاهم النصر وآتاهم الغنيمة هذا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة سأتيه قال قوله فأتاهم الله ثواب الدنيا النصرة والغنيمة وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة الأجر والجنة وقيل الجنة وقيل الأجر والمقفرة وما ذكر يجمع القولين. ما ذكر الإمام يجمع القولين وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة أتاهم هذا وهذا قال قوله وحسن ثواب الآخرة الأجر والغنيمة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين هؤلاء محسنون الربانيون أو الربانيون متقدمون هؤلاء وصفهم الله بالإحسان فلذلك نصرهم الله جل وعلا وظهرهم وظهرهم على عدوهم عندما نسأله نرجع لما تقدم الأجر والجنة نعم هنا يشكر لا لا الأجر والجنة أحسنت وحسن ثواب الآخرة الأجر والجنة وقيل الجنة فقط حسن ثواب الآخرة قيل الجنة والصواب هذا هو الأجر والجنة أحسنت فعندما نسأله قوله وهو تفسير مختصر مفيد ذنوبنا وإسرافنا وكبائرنا على قول وقيل ذنوبنا يشمل الكبائر والصغائر وإسرافنا ما تجاوزنا فيه حد يا رب اغفره لنا أحسنت وثبت أقدامنا قين على دينك ثبت أقدامنا على دينك وقيل نعم على القتال ثبت أقدامنا على القتال فالمثبت عليه لم يذكر والمعمول الذي يتعلق بيثبت لم يذكر فقيل على القتال ثبت أقدامنا على القتال كي لا تزول وقيل ثبت أقدامنا على دينك والذي يثبت على الدين يثبت على القتال هذا الأصل أحسنت فأتاهم الله ثواب الدنيا نعم النصر والغنيمة أحسنت وحسن ثواب الآخرة الأجر الجنة هذا هو معنى هذه الآيات أو معنى الآيتين باختصار ومعناهما الإجمال هو ما سمعته أن الله أشار بهذه الآية أو بيتين الآيتين الكريمتين إلى تعليم العباد وإلى تعليم المؤمنين ماذا يقولون فيسلك هذا المسلك الذي سلكه الربيون قبلهم فإنهم فارقوا أنبياءهم بالقتل وفارقوا أحبتهم بالقتل فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا بل قالوا هذه المقولة الجميلة التي تدل على ثباتهم وتدل على ضراعتهم وتدل على أيضا كذلك انتفائهم من حولهم وقوتهم إلا بالله جل وعلا فأنتم سلقوا مسلقهم هذا حتى تنصروا ويقسر الأعداء إلى هنا قال قول عطاء يحمل على أنهم ما تضرعوا إلى الناس هل هذا يكون ذكر بعض الأخوة هذا لكن احتاج أن ينظر أكثر قال هل يمكن المسؤون يضرب التلميذ بقوة لا لا يضربه ضربا مبرحا يضربه ضربا خفيفا على خلاف في مسألة ضرب التلميذ هل يجوز للمعلم أن يضرب التلميذ في خلاف منه من قال بإذن أبيه يضربه بإذن أبيه والذي يضر أنه يضربه إن كان يعلمه يقوم عليه لا بس أن يؤدبه لا بس أن يؤدبه لكن تأديبا ما هو يقتله بالضرب هذا بعياذ بالله قاس القلب الذي يفعل هذا ما في إلا لطم ما في إلا ضرب إيش من حياة هذه ما يصلح يضرب التلميذ ضربا للتأديب لا للقتل وإن في خلاف ضرب المعلم للتلميذ هل يؤذن له بالضرب أم لا بد أن يستأذن الأب ويستأذن الولي في ضربه إن لعبه أو حصل له ما لا يليق به والذي يظهر أنه يجوزا أن يضربه وقد كان السلف يضربون بعض الطلاب تأذيبا كما ضرب مالك هشام بن عمار أدبه ثم قال لا أسامحك حتى تحدثني بكل ضرب حديثا وكان يعني يذهبون بأبنائهم إلى العلماء وشالك به ويقال هذا فلان مؤدب بن فلان مؤدب بن فلان التأديب يشمل تعليمه وغير ذلك هما يقوم على شؤونه فيه فلا بأس أن يضرب المعلم التلميذ ضرب تأديب قال على من طُلق كلمة أمرد على ليس له لم ينبت له شعر في لحيته يقال له أمرد سواء كان جميلا أو جميل لكن صارت الآن تستعمل أمرد في الجميل وإلا تطلق على من لم ينبت له شعر في لحيته يقول السان عند قراءة تحياتها ليكون النظر إلى الأصبع ومدلين حديث بن عمر حديث بن عمر كما تقدم معكم في حكام القرآن وأنه نظر إلى أصبعه فينظر إلى أصبع لا بأس وإذا نظر إلى موضع سجوده أيضا لا باس. لكن قد جاء فألقى ببصله أظن. إلى السبابة أو إلى أصبعه قال عن الميت تكون عند تنحيده بعد الدفن الذي جاء عن يساء صلى جلس مع أصحابه وعظهم وذكرهم بما هو قادم إليه الميت ذكرهم بوضع الميت في قبره وما يكون من الشؤون بعد ذلك وهو يلحق كان ولما يلحق جل سمعهم على صلاة السلام ولم يلحد بعد وذكرهم وعظهم عليه الصلاة والسلام وإن وعظهم بعد ولم يسترسل في ذلك ويستمر عن هذا لا بأس ما فيه مانع لكن بشرط أن لا يستمر على الموعظة فإن الرسول لم يستمر على ذلك وأما تتخذ ديدا على أنها سنة مطلدة ويستمر عليه الشخص على كل جنازة يقوم يعظ لا